وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنّ أن كفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسله بالبينات فردوا ايديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما وَسَمْتٌ بِهِ وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيب قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ قَالُوا إِن كُنتُمْ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مبين.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 يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب ولير مثل الذين كفروا بربهم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 إ شَأ يُذهِبَ كُمْ وَيَأتِ بِخَلقِ جَددَ وَماَا ذَلِكَلَ اللهَِّ بعَزز وَبَزُول لللهَّهِ جَع فَقَالَ الّو فَاءُ للَِّذينَ ْتَكذَرُوا للَِّذينَ ْتَكذَرُ إِ لكم تبعا فهل انت مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزع ما ام صبرنا ما لنا من م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 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثَّابِتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مَا يشاء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 قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا فَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ صِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ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 فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا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 رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِي رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مطنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأن نذير ان سيؤتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب إلى أجل أَريِبٌ إِن نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِع الرُّسُلَ أَوَلَم تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وتبين لَكُمْ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 ان الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليعلموا انما هو اله واحد انكر اؤلوا الالبا